اللهم عدنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم عدنا من تحول نعمتك وفجائك نقمتك وزوال عافيتك وجميع سخطك اللهم اكفنا شر مصائب الليالي والأيام اللهم اكفنا شر مصائب الليالي والأيام وشر موافق الضهر وشر اهاويل الدنيا واهاويل القبور واهاويل القيامه وكل هول دون الجنه وشر ما يعمل الظالمون في الأرض وشر ما يعمل الظالمون في الأرض وشر ما يعمل الظالمون في الارض وشر ما, ما, ما تجري به اقلامهم والسناتهم وجوارحهم عز الجار وقل التناؤ وتبارك اسمك ولا اله غيرك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واليقين والرضى اللهم يأتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رضينا بك رب وبمحمد الرسول وبالإسلام دينك اللهم من كادنا والإسلام والمسلمين فكد ومن تأمر علينا فهلك ومن حفر لنا حفرة فنجنا منها وأوقعه فيها اللهم أمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في طلب العلم وتبليغه اللهم ارزقنا هداة المهديين لا ظالين ولا مضلين اللهم تقبلنا وتقبل منا اللهم ارضنا في أهلنا وأولادنا ولتسؤنا فيهم أبدا يا رب العالمين بعد الدعاء دهو بيقوب نزل النور علينا بعد الدعاء بيقوب نزل النور علينا والسكينة والحلاوة مش الحلاوة الطحنين حلاوة المعنوية نعم ما زلنا نواصل حديثنا معاشر الأحبة الكرام حول فضل القيام لنواجه بالدعوة وعاقبة التقصير فيه تكلمنا فرغنا من الحديث عن القيام عن فضل قيام لنواجه بالدعوة وشرعنا في بيان عاقبة التقصير في القيام لنواجه بالدعوة وبينا ان من عاقبه التقصير في القيام بالواجب الدعوه موت القلوب ثانيا من عاقبه التقصير في القيام بالواجب الدعوه اختلاف القلوب وحلول اللعنه اختلاف القلوب وحلول اللعنه من حق اخواننا اخونا حاتم اللي معانا في المعركه سرى الاسس سرى عاده الاقتصاديه في البلد تعبانه والناس هتبدا تسرق بعضها نعم طب ونعيد الاولاد ويحسنوا سياسه الرعايه اللهم رد على اخينا حاتم سيارته اللهم رد عليه سيارته اللهم رد علينا ضيعتنا اللهم رد علينا ضيعتنا اللهم رد علينا يا ضيعتنا اللهم عليه سيارته اللهم رد عليه سيارته اللهم رد عليه سيارته اللهم امنا وثانياً اختلاف القلوب وحلول اللعنة من عاقبة التبصير في القيام بواجه بالدعوة القلوب تختلف إما قمتشل الأمة والوطن رعاة ورعية بالقيام بواجه بالدعوة وما قمش الدعاء بواجه بالدعوة كما ينبغي القلوب تختلف وتحل اللعنة لا إله إلا الله شوف فضل القيام بواجه بالدعوة شوف عاقبة تتصير في القلوب تحتلف وتتباغض وتتنافض وتحل اللعنة السخط والغضب من الله سبحانه وتعالى على العباد قال الله تعالى لعل الذين كفروا من بني إسرائيل على نسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصروا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون كان لينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المآثم والمحارب فزمهم الله تعالى ليحذر من ارتكاب مثل الذي ارتكبوه فقال لبئس ما كانوا يفعلوه مؤكدا بلا منقصد تقبيحا بصفتهم وتحذيرا من سوء فعلهم حتى يتناهى الناس عن المنكر ينهوا عن المنكر ويأمروا بالمعروف وإلا حلت عليهم اللعنة كما حلت اللعنة على بني إسرائيل لما لم يتناهوا عن المنكر ولم يأمروا بالمعروف وقال سبحانه في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحلم عليهم الخبائك ونحن أسواتنا رسول الله وقدواتنا رسول الله إذن يجب أيضا ان نامر بالمعروف و ان عن المنكر وقال ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا عن المنكر ولا تأخذن على ايد المسيء ولا تقترنوا على الحق اطرا او لا الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنه اي كما لعن بني اسرائيل لا بالمعروف ولا عن المنكر ولا على ايدي المسيح حتى ينتهي عن سيئاته ولتقرنوا على الحق اترك لابد ان يلزم الحق وان يتبع الحق او لا الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما, كما لعن بني إسرائيل لما لم يأمروا بالمعروف ولما لم يتناهوا عن المنكرات وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهداء من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم شوف اللي بيكتب ما انذر الله من البينات شوف اللي بيكتم الحق ولم يصدع به شوف اللي بيكتم علم, علم علمه الله عز وجل إياه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من القرآن والسنة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعلون إذا لعن الله لعنت الملائكة ولعن المؤمنون ولعن الصالحون وحلت اللعنة والسخط والغضب والنقمة على من يلعنه الله سبحانه وتعالى فالأمة تستحق اللعنة والوطن يستحق اللعنة رعاة ورعية إذا لم يقوم بواجه بالدعوة يا لله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر إذا لم ينهو عن المنكرات والله تحل اللعنة ويحل الصخط والفقر والغضب والمرض على الأمة إذا لم تهتم بأمر الدعوة أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر أي يلعنهم الله شوف التفسير بيقوله يلعنهم الله في القرطبي ويلعنهم اللاعلون ودواب الأرض حتى الحبارة في أوكارها طيور في أوكارها حتى الجوع في الكحر يا إذا لم يقوموا بواجب الدعوة ويبينوا للناس ما أنزل في الكتاب والهدى وإذا حلت أعنى الله على قوم لعنتهم الخلائق كلها تباعا واختلفت قلوبهم وحدث بينهم التباغب والتحاقب فيتفرقون ويتشيعون فرقا وأهزابا متناحرة ويصبحون هملا ضائعا يطمع فيهم القاصي والداني يأكلونهم واحدة بعد أخرى ويسومونهم سوء العذاب ويعيشون حياة الذل والهوان الذي لا يرفع عنهم إلا إذا تابوا وأنابوا وعاشوا لله ولدينه وحققوا أخص صفاتهم التي بها كانوا خير أمة تفرجت للناس يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا هو سبيل الفلاح وطريق الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة ثالثا الحرمان من عطاءات الله عز وجل ونصرته إذا لم تأمر الأمة بالمعروف وتنهى عن المنكر ربنا يحرمنا من عطائه ويحرمنا من نعمه ويحرمنا من نصره إذا داهمنا عدو خزلنا وهزمنا زي ما بيننا قبل كده أن القيام بواجب الدعوة سبب من أسباب النصر على الأعداء كذلك إهمال الدعوة سبب من أسباب الهزيمة والله سبحانه وتعالى لا يحل علينا نصرة ولا يعطينا من عطائه ونعمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل حديث كدسي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استهيب لكم يعني عدم الامر بالمعروف وانه يعني المنكر يمنع اجابة الدعوة مهما تدعون وقبل ان تسألوني فلا اغطيكم ربنا يمنعنا عطاءاته وخيره وفضله وقبل ان تستنصروني فلا انصركم الحديث أخرجه البيهقي وأبو نعيم وعربه المنزيري في الترغير وصحاحه الألباني في صحيح بن ماجا وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكلن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده تنزل على الوطن العقوبات إذا لم يأمروا بالمعروف وإذا لم ينهوا عن المنكر ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن أحد الأمرين واقع إما الأمر أي بالمعروف والنهي أي عن المنكر وإما إنزال العذاب من ثم عدم استجابة الدعاء في دفع العذاب عنكم بهذا لا يكتمعان ولا يرتفعان ولا شك أن هذه عقوبة عظيمة من العقوبات المتركبة على التخصير في أداء الواجب الدعوي ويخزلان المسلمين وعدم استجامة دعائهم ونزول بس الله وعذابه بهم وأن يخزن يا قوم أغزى من أن يقطع الله عبادة ويجافيهم فلا يستجيب لهم دعوة ولا يعطيهم سؤلهم ولا ينصرهم على أعدائهم إنما يحرمهم خيرا ويحل عليهم غضبا ويصب عليهم البلاء صبا ولا يرفع البلاء عنهم حتى يراجعوا دينهم ويغيروا ما بأنفسهم ليغير الله عز وجل ما بهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رابعا إحلال غضب الله وعقابه وإنزال المصائب والكوارث العامة الزلازل البركين منع المطر عن السماء الأرض تجذب والضرع يجف ويحصل الفقه والجذب والقهد إذا أهملنا واجب الدعوة وإذا لم نتناهى عن المنكرات وإذا لم نقم الدين والمعروفة في الأرض إن تخافل المسلمين عن أداء واجب الدعوة إلى الله جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض بها وتقاعسهم على القيام بواجب الدعوة يؤدي إلى مصائب وكوارث تأخذ الصالحين والطالحين ويعم شرها من لا ذنب له من الإنسان والحيوان ونقول لكم قبل كده لا يكفي في النجاح أن تكون صالحا إنما لكي تنجو ولكي ينجو الوطن لابد أن نكون مصلحين صالحين في انفسنا مصلحين لغيرنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر قائمين بواجب الدعوه إلى الله تعالى قال الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم قط واعلموا ان الله جديد العقاب يعني اذا لم نتامر بالمعروف ونتناها عن المنكر هينزل العذاب هيأخذ الصالح والطالح الطالح لأنه مفتد في الأرض والصالح لأنه لم ينهى عن الأستاذ ولم ينهى عن المنكرات وكان يجب عليه أن يأمر ضارف ولم عن المنكر أي لا تصيب الظالمين فقط بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم وإن كان لم يظلم فسبيل الاتقاء من العذاب الإنكار على ظلم الظالمين كما قال ابن رضي الله عنه في تفسير الآية أمر الله عز وجل المؤمنين ألا يقر المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالأعذاب أنت لو أقريت المنكر في بيتك والله لا استخدت بك أهلك والله لا استخدت بك أولادك ولن ترى منهم توقيرا ولا إجلالا أبدا ولا هيبة ولا مهابة إلا إذا كنت آمراً في بيتك بالمعروف ناهياً عن كل منكر حينئذ يحبوك ويوقروك ويهابوك أما إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر لن تجد منهم إجلالاً ولا توقيراً ولا مهاء ولا حيبة ولا استخفقوا بك قال مغاهد وعكرمة الحشرات والبهائم يصيبهم الجذب أي القحط بزنوب علماء السوء الكاتمين الحشرات والبهائم قال مجاهد عكرمة يصيبهم الجذب أي القعط علماء السوء الكاتمين قال تعالى وَلَوْ يُؤَخِبُوا اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابًا وقال ابن مسعود رضي الله عنه كاد الجعل الحشرات أن يعذب في ظهره بزنب ابن آدم ابن آدم يزنب ولم يجد من يقول له اتق الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ربنا يمنع المطر ويمنع القطر فتموت الدواب والبهائم حتى الحشرات في الأكهار تموت فلا تجد طعاما ولا تجد رزقا وقال يا كثير أمر رجل بمعروف ونهى عن المنكر فقال له رجل عليك بنفسك فإن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال أبو هريرة كذبت والله الذي لا إله إلا هو كذبت والله الذي لا إله إلا هو ثم قال الذي نفس بيده إن الحبارة الطيور في أوكارها في عشكها تموت هزلا تي وكرها لظلم الظالب ان الحضاء تموت هزلا جوعا تنهي وتضعف وتموت هزلا تي أوكارها لظلم الظالم لان الظالم ما الأشي يقول له انت ظالم ما الأشي يقول له تقل اختلاه ما الأشي اللي ينهي عن المنكر فحصل الفقر والقحر وامتنعك استماع عن المطق وأجدبت الأرض وجفت ضرع وماتت الخلائق جوعاً حتى الطير في أوكارها حتى الجعل في جهره يموت جوعاً لظلم الظالم الذي لم يجد من يأخذ على يديه ويضطره على الحق أثراً وينتزع من حق المظلوم وعن العرس بن عميرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الل использовать لا يعذب العام بعمل الخاصة الخاصة من، الأولاء الأولاء والأمراء، العامة من الشعب الرئي لا يعذب الآم بعمل الخاصة، بعمل الأولاد الظلمات حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره عامة الشعب يُقْدر يغير المنكر دل عليه الظلم والولاء ولم يقدر يغير ولم يغيره يأذن الله في هلاك العام والخاصة الحديث ده يفيدنا ايه اي بلاء يحل على الشعب الشعب كريك في هذا البلاء لأنه لو قام وأنكر على الولاء ظلمهم وحملهم على الحق لرفع الله عنهم العذاب وإذا كان يقدر أن يقدر أن يغير المنكر الذي عليه الخاصة الأولى ولم يغيره الشعب يأذن الله في هلاك العامة والخاصة ينزل ربنا البلاء على الكل هذا يؤكد أن العامة أي الشعب والرعية ينبغي أن يأخذوا على أيدي الأولاد وأن يحملوهم على الحق حملا وأن يأطروهم على الحق أطرا ولا يقبلوا ولا يخافوا ان أرادوا أن يعيشوا حياة احسن حياة إن أرادوا أن يموتوا فليبعوا الظلمة يفعلون ما يشاءون ولا ينكرون عليهم ولا يأخذون على أيديهم ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول للرعية إن أحسن فأعينوني وإن أسأ فقوموني فكان الواحد يقوم ويقول لعمر والله يا عمر إن عما كان عليه رسول الله وصحبه أي أبو بك لقومناك بحد السيف السيفة هو انهت لقومناك بحد السيف فكان عمر يبتسم ويقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر عند عوجاته من يقوم عمر عند عوجاته الحمد لله يعني الراعي لم يبطش ولم يفرق ولم يطغى أم قيل له إن عوجاش قومناك بحد السيف. انما حمض الله. حمض الله وشكر الله. ان جعل الله في امة محمد من يقوم عمر بحد سيفه انعواك. وحاشاه الله. عن كل رضي الله عنها قالك. واذا قود علينا وقضوا في سجون وانا ايه? واذا قود علينا. وما لو ما ننضع في السجون السجون وحشه السجون وحشه زي الفل بل لا لن يصيبك إلا المكتوب والله العظيم كان من ناس التاريخ صدعت بالحق وتغير المنكر ولم يصيبه مسوه والناس قتلوا شهداء والتحقوا بسيد الشهداء حمزة سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائب فأمروا ونها فقتله الإمام الجائب يلتحك بسيد الشهداء حمزة إن موتنا في سبيل الله سهداء إن حينا حينا عزنا أعزاء فرماء لكن لن نختم الحق ولن نختم علما ولن نعيش إلا كما أراد الله عز وجل لنا وليكن ما يقول أنت والله الأعظم لو وضعت في نستك أنك عندك استعداد للموت في سبيل دينك والله تتحيا والله تتحيا وأفر لحياة الجبناء طف جو انفف في الحياه الجبناء والشجاعه معديه والله انت كامام ربنا في المسجد او في انت كامام انت شجعت وشجعت الناس الرعيه كلها تشجع وراك ان جبنت الناس والله الرعيه كلها تجبن وراك الشجاعه معديه والجبن معدي الشجاعه معديه والجبن معدي لا بد ان احنا نتشجع وكلمه الحق ولا نخاف الليل ومثلا اخفصر سر بيوكي بيوكي هابو عليها ويديك كل الورق ده ساند بكده لازموا طرقا بالله انا اعتقدت سنه 180 حوالي 8 شهور وانا طالب في سنه رابعه كنت بطلع الاول على الكليه خدوني السنه رابعه وانا طالب في سنه رابعه خذني اعتقلت السجن الزأذيق ونزعت الكفترة حوالي سبع شهور او دمين شهور والله العظيم منكسرة قراءة القرآنه في الزنزانة وكسرة الذكر لله والتسبيح وكسرة الدعاء والله العظيم احيانا كنت تحس انني ما نقعد عن الارض من الخفة زي ما نكون الواحد بقى, بقى, بقى كثقة نور بقى روح ما عندش فيه مادة وجسد والله ساعة كنت تحس وانا قاعد في الزنانة ان انا متعلق كده من الارض والسمن من الخفة من الحلاوة من الروح من النور والله العظيم الجلبية كنت داخل بها واسع جدا ابو يا جه يزرني لما شافني واقف بينه وبينه الزنزانة الحديد لما شافني واقف يقول لي بدير قلت له انا بدير قلت له انا بدير والله ما عرفني الجلبية ده كان لابنكم ساعات سوس في فوق سوس بفوق. والله العظيم يا اخوانك جلبية دائت على كم ال من اللحم لحم دا جي من والله من ربنا من اللحم دائت الجلبية وكم <تصفيق> سبا لله سبا لله يا اخو موت شهيد يا ياخد تطلعك طيب يا رب تطلعك والله لو نستهلها ربنا يا اي احن لو نستهل الشهادة والله لو نطلع ربنا يا ده, ده الشهيد يشفع في سبعين من اهل بيته واجبت له النار يقول ده يدخل الجنة يدخل الجنة الشهيد فيه ايه الوجهة دي بقى أما يبقى من أهل بيتك دخلوا في جنة وتروح تظرهم في ملكهم كده وهما كانوا يعرقوا وهما يبقوا عارفين إن انت يا قريبهم يا رحمهم إن انت اللي دخلتهم في جهنم وإن هما من جارك كان زمانهم في جهنم إيه الحلاوة دي وتروح تظرهم في ملكهم ويظروك كده ويعرفوا إن انت السبر إن هما دخلوا في جنة على قدية تساوي قدية دي تساوي القدية دي لوحدك يغفر لك كل الزنوب بأول قتل الدم سرق منك تساوي قد ايه دي تتوج بتاج الكرامه يوم القيامه تعاف من عذاب القبر مفيش عذاب في القبر تساوي قد ايه التاج اللي هتتوج به خير من الدنيا وما فيها الشهيد ده يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من احد يدخل الجنه ويتم... له... له أي قاتل عند الله في الجنة أي درجة في الجنة لو أخر درجة ما من أحد يدخل الجنة يتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو أن له الدنيا كلها ما يتمنيش يرجع للدنيا لو يقال له خذ الدنيا كلها إلا الشهيد يتمنى أن يرجع ويقتل ويرجع ويقتل ويرجع ويقتل, ويقتل. لمعاينا من كرامه الشهاده ومن ثواب الشهاده اتمنى نرجع ثاني اقتل ثاني في سبيل الله ويرجع ثاني اقتل ثاني في سبيل الله وقال يعني احنا ما, ما, ما يعني ما الموت ولا الشهاده بطهومة. إنما إحنا بنقول نعيش دلنا ونرضي ربنا ونقول للدنيا اللي يرضي ربنا واللي قاله ربنا واللي قاله النبي وليه يكون ما يكون بس دي تيجي وداها تيجي السيادة تيجي كرامة يجي ابتلاء يجي سجن يجي موت ده ما يمنش المهم إن إحنا نعمل اللي يرضي ربنا ونقول اللي يرضي ربنا ونعيش في سبيل الله ونموت في سبيل الله وما نبيعش ديننا أبدا بأي تمام ولا نبيعش شيء من ديننا بأي تمام شيء من ديننا مش ديننا يقول نفس وصف السلف الصالح كنت تنال التريك تمسك النجم ولا تنال شيئا من دين الواحد منه الله لو مسفت النجم ما كان يتنزلك عن شيء من دينه أبدا دينهم كان عندهم لحمهم ودمهم يفتد تركوا يأخذ دياره الأوطان وتركوا كل شيء من اجل الدين فحاية الدين ورجعت مكة مش تركوا مكة وتركوا أراضيهم وتركوا بيوتهم وتركوا الوطن اللي نشأوا فيه ودرجوا فيه أطفال ولعبوا فيه تركوا كل شيء ورحوا المدينة قام الإسلام في المدينة وقام الإسلام في الدنيا كلها ورجع فتح ومكة ورجع تلوب أراضيوب ورجع لوب كل شيء والله لو الأمة عانت بالدين والدعوة لا حيت دنياها ولا ربحت دنياها ووفراها إنما لو كانوا باعوا الدين ولو كانوا باعوا الدعوة ولو كانوا جابنوا لضاع منهم كل شيء فدي حقائق حقائق والله في التاريخ من يؤسر ربه ويؤسر دينه يؤثره الله سبحانه وتعالى ويكرمه الله عز وجل ويربح دنياه أخرى ومن آثر دنياه على دينه وعلى آخرته ضاعت دنياه وضاعت أخرى وضاعت الدنياه وضيعه الله سبحانه وتعالى دي من غير كده ما تنفعش تبقى داعية بقى داعية من غير هذا ممكن يظلم وبعد كده ممكن يفتي على هوى السلطان لو زرزعك كده وبصبصلك بأي حاجة تجل تلهس وضع دينة وضع كل شيء كم من علماء كانوا هامات وكان عندهم علم غذير وفوتنوا بالسلطة وفوتنوا بالرياضة وبدأوا يفتوا على هوى السلطين وعلى هوى الطغاة وبعدنهم وضاعوا ومرضوا والله العظم كانوا يقولوننا العلماء وإحنا طلبوا علماء صباح ظهر برضو اقوياء جدا الشيخ راوش شالب عيو راح نطلعه العبيد لكلية في اصول الدين كان يقول لنا يا اولاد والله كان فيه علماء ايام ما كانوا بيهتموا بامر الدعو وبيقولوا كلمة الحق كان ربنا اعطلهم صحة لو واحد منهم ضرب الحياتة بيده يكسر واول ما لخبطوا وبلبطوا وبدأوا يقولوا اللي يرضى الثلاثين والطغا حتى ولو خالف الدين بيقولوا والله حتى وشدهم الأمراض من كل اتجاه ومرضوا فتأروا اوعب دينا دينا دينك دينك لحمك وادم علاك بص تلاقي نفسك بتضيع كل شيء ولا تجب انأمل وبعضوا بالحكمة والمعظم حسنة وبالرفق ويعني بما يرضي الله سبحانه وتعالى لكن لا تغير دينا ولا تكتب علما ولا تكتب حقا لابد أن نوصل دين الله كله للناس غير منقوس وأن نقول الحق ولو كان مرا وأن نقول للظالم إنك أنت ظالم كما ستسمع الآن إن شاء الله وعن سلمة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله أما فيهم ناس صالحون قال بلى قالت فكيف أصنع أولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله وردوانه طبعا دول أكيد الصالحين إلا أنكروا المنكر إلا أنكروا المنكر اللي أنكروا بأيديهم ما يدروش يبقى بألسنتهم ما يدروش بأقلوبهم إذا جي نزل العذاب بيأخذ الصالحين والطالحين لكن الصالحين ليفيقوا إلى مغفرة من الله ورضوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائمة حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاه وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء عارف يا شيخ أنا من سنة 81 عدت السبع في المعتقد ومن سنة 81 للآن بقول كلمة الحق على المنابر غير غياب ولا وجه من نهاره وفعه فيه محدش قال لي أنت, انت بتقول إيه ولا بتعمل إيه حد اش قال لي استدعوني رحت لهم بيقولولي ايه اللي انت بتقوله ده قلت لهم تعالوا نتعاون على اسعاد الشعب على اسعاد الشعب والشعب لان يسعد الا بالدعوة طبعا نتعاون على اسعاد الشعب حطوا يشوفوا الارض والسكت وقال لي ما استلمت عنه يعني يعني ربك وربك برضه يممكن تبتلع وتختصوا بالابتلاء ممكن تبتلى وتأخذ وربنا يصبرك عندما تبتلى ويرجع يسيبك يديك الثواب العظيم وممكن تعاف تقشتل حياتك تقول كلمة الحق للناس وتعاف وساعات الصراحة بقوا يبيقوا علينا في أماكن وقلوا بلاشي دي هنا بلاشي تجي تبص تلاقي الدعوة زي المياه اللي باشي تحتقار ما تلعيش الماء من هنا بتطلع من هنا بتطلع من هنا تبص تلاقي افر المنصورة تلاقي شربين تفتحك افل وشربين تلاقي طنطط فتاة افل وطنطط لقي السويس مفتوحة تلاقي برسائل مفتوحة القاهرة مفتوحة يعني بتمشي الأمور بتمشي بس خليك انت مع ربنا وانت ربنا هيتولاك وهيتولى أمر دعوتك وما تبلبط ولا, ولا ولا ولا ولا ولا تفتي على هوا الخلق إنما تقول اللي يرضي لله وليكم ما يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلى السفينة وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفله إذا استقوا من الماء يطلعوا فوق مروا على من فوقهم يطلعوا فوق ويغرفوا من الماء من فوق السفينة فقالوا لو أننا خرقنا في لصيبنا خرقا سأبنا تؤبف أسفل السفينة واجبنا الوية من تحت بدل ما نؤذل لفوقنا ونطلع بدل أن نؤذل من فوقنا ونطلع نسكي من فلو تركهم اللي في أعلى السفينة لهلقوا جميعا ولو أخذ ولو أخذوا على أيديهم ونهوهم عن أن يسقبوا هذا السبب لنجوا ونجوا كذلك سفينة الحياة كذلك بلدة خربندي لو أن الناس الأصحاب المنكرات وأصحاب الضلال والأفتاكين والمبتدعين تركناهم البدع والسركة ده انتكر والغضب والسخط والبلاءات والكوارث هتنزل على الجميع لو أخذنا على أيديهم قلنا لهم ده شرك وده باطل وده ضلال وده كفر وده نهى عنه الشرع وده منكر يجب ان يغيروا غيرنا المنكر لناجاونا ايه يبقى الحق هو اللي يظهر والحق هو اللي ينتشر والباطل والبدعه هتنطمس وهتنكف وربنا هيرضى عن العباد وسيغمرهم بخيره وفضله ورزقه وبركته مثل قائله في حدود الله والواقع فيها كما لقوم استمعوا على سيدنا الحديث في البخاري فصار معلوم معناها ومعدوم اسفلا وكان الذين في أسفله إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا فإن تركوهم ما أرادوا هلقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا كذلك سفينة الحياة نتصلوا على الحبيب يقول العيني هذا الحديث تعديب العامة بذنب الخاصة واستحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف عن قيس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عليكم انفسكم لا يضركم ما ضل اذا اهتديتم ابو بكر يقول انتم تضعوا الاية هذه في غير موضعها بتقول عليكم انفسكم لا يضركم ما ضل اذا اهتديتم اذا اهتديتم انا سمعنا النبي ابو بكر الذي يقول انا سمعنا النبي صالمي يقول ان الناس اذا رأوا الظالم فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ شَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِ الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه ولم يأخذوا من حق المظلوم ولم ينهوه عن الظلم أو شَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِ حديثة خرجوا الترميذي وأحمد وابن مازة وصحاها في السلسلة الصحيحة شوفوا إذا نعيز أقول لك. لما انت تقول للناس عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم هل ينفع تكون مهتدي هداية تنفع من غير ما تعمل ويعرفه وتنهى عن المنكر يبقى انت اهتديت يبقى انت تقول عليك ويش لك لما تقول عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ما يضر اللي ضل بك ما يضر ليش هذا فهم ده ما يدورني في الذهن هل ينفع اني اذا ابتدئت هل ينفع اكون مبتدئ كما, كما, كما هو معنى الهدايه في الكتاب والسنه ينفع اكون مبتدئ هدايه تنفع من غير ما بالمعروف ومن غير ما عن المنكر ايه ممكن يا ابني يعملني وما قال ربك ليهلك القرى بقل من صالحون لا مصلحون مصلحون والا نزل الهلاك والبلاء والعذاب إذا لم نصلح ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء قالوا ما الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسده الناس هم دول الغرباء هم دول الصفوة هم دول اللي يأخذوا الدرجات العلاء يصلحون ما أفسده الناس اللي الناس تسكده ويصلحه يرضع الباطل يقاوم الضلال يهدم الشرح يقيم الحق والتوحيد على أنقاضه نورا يتلألأ وينير الدنيا بنور الإسلام ونور التوحيد وإلا ربنا ينزل البلاء والعذاب على الجميع وقال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنزينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهونا عن الفساد في الأرض يعني يأمرون بالمعروف ينهونا عن المنكر ممن أنزينا منهم يعني ليول اللي بينهوا عن الفساد في الأرض لو الكل أجمع على التخاذل عن الأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر لأ عزدنا الجميع إنما عشان السللة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوب واجب الدعوة إلا الله كما يجب وتأخذ على أيدي المسيء والظالم عشان دول ربنا رفع البلاء والعذاب عن الأمة ومن أجل عين تكرم ألف عين يقول الإمام الراجل يعلم أنه تعالى لما بيّن أن الأمم المتقدمة حمد بهم عذاب الاستئصال بيّن أن السبب فيه أمران ايه السبب اللي كان ينزل ربنا بسببها الاستئصال الاستئصال يعني ايه يعني يستأسلوا شأفتهم ويقطعوا دابرهم زي ما عمل معقول لوت جي جبريل حملها على جناح واحد القرية من جذرها ببحارها وأنهارها وجبالها على جناح واحد انتزعها كده على جناح واحد القرية كلها وطربئة في السماء وقلبها من على جرام. فجعلنا عليها ايه? وامطرنا عليهم هزارتها من سجل. ايه اشتبق بقف لعزاب الاستئصال? بيقول لك امرين الراجين. انه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الارض. فقطع الله وضابره واستأصل ايه? وكما اغرأ قوم نوح بالطفان. قال له يا نوح خد من كل من زوجين اثنين. فرختين وبطتين ودكين وجمستين ونعجتين وحمار ودكر وانتاير وركبهم في السفينة ويطلع عن صف الحساب ثم امر الله السماء ان تمطر وامر الارض ان تتفجر عيونا فالتقى ماء الارض بماء له السماء ثم اغرقهم الله عز وجل جميعا بطوفان ولم ينجي الله الا نوح بسفينته ومن معه من المؤمنين يقال تمانية تمانين ويقال ستاشر ويقال اربعين اللي آمنوا مع نوح بعد دعوة الف سنة إلا خمسين ولذلك مش عايزك تبتأس لما نصف على العدد ده رضا العبرة مش بالكم العبرة بالكيف ممكن عشرة يصحق والله يحي أمه عشرة يصحق ويحي أمه واحد يصح والله ممكن ربنا يحيي به أمة واحد يصح يحيي به أمة الحق ثقيل وبر واللي, واللي, واللي, واللي هيثبت هو اللي هينجو وهرتفع واللي هيضعف ويتخلف هيذهب مع المتخلفين ليه كان عذاب الاستقصال الرازم يقول ما كانش فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض والسبب الثاني واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أراد بالذين ظلموا تارك النهي عن المنكرات تارك النهي عن المنكرات ظلموا أنفسهم وظلموا وطنهم وأمتهم ألم يهتموا بمهروقنا عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتبعوا طلب الشهوات واللزات واشتغلوا بتحصيل الريازات هذه كلها عقبات زي ما بينا في البحث السنة اللي فاتت عقبات في طريق الدعوة أسباب الصدوم عن الدعوة الناس يعبدوا شهواتهم ويعبدوا ملزاتهم ويعبدوا مناصبهم ويعبدوا كرسيهم ويعبدوا رياساتهم وعشان شهواته يهلك الحرس والناس وعسان شهواته ضمر كل اللي يقف عقبه افترق شهواته وعشان منصبه الكرسيه ضمر كل اللي يعترض او يهز الكرسي ده ولو بكلمة والعياده بالله والعياده بالله هده عبادة الطاغوت لعبو الطاغوت انما المؤمن لا يعبد نفسه الا لله المؤمن ما يستعبدوش شيء ابدا الا ربنا ودينه المؤمن ما يستعبده الشيء إلا ربنا ودينه لا منصب ولا رياسة ولا امرأة ولا مال ولا أي عبد الدينار يعني ممكن الدينار يبقى لهاك تعبده لما تخاص المصالح من أجل وضع دينك عشانه يالله يا سيدي فنطن يعني